وَظَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إذْ جَاءَ أَهْلَ مُرْسَلٌ إذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ ثَنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 تطيرنا بكم لا اِن لَم تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اِن ذُكِّرْتُمْ بَل اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يا قوم قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتأخذ من دونه آلهة إي يردن الرحمان بضرر لا تغني عني شفاعتهم شيئاً لا تغني عني شفاعتهم شيئاً ولا يقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمن بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة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 وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممّات وبيت الأرض ممّات وبيت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم النهار فإذاهم مظلمون والشمس تجري لمستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم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 هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحته واحدة فإذاهم فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم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 ان تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد أرجلهم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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُذِرَ مَنْ كَانَ حِيمٌ ويحق القول على الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون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 فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون